ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن قُل مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فتنة وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا وَإِن تَأْلَفَ لَأُأْلِفَ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ نَعْمَ الْمَوْلَى وَنَعْمَ النَّصِيرِ